بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها المساخرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد كلا انا عابذ ما عبدتم ولا انتم ما عبدون ما اعبد لكن الدين هو الذي